لا تبع عزها بذل المعاصي لأن التقوى هي الرصيد الحقيقي للمرأة إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقايا أن تتقي وقد وصف أبو هريرة رضي الله عنه ذلك لمحدثه عندما سأله عن التقوى قال أما مشيت في أرض فيها شوك قال أجل قال ماذا كنت تفعل قال كنت أجنب الشوكة لأمشي قال هذه هي التقوى تقوى أن تتقي محارم الله ليه؟ لأن لكل ملك حمى لكل ملك دير بيحميها نهاردة بعد ما العالم الإسلامي تفتت إلى دويلات وكانتونات والكلام ده كل دولة لا حدود لو افترضنا ان في دولة عايزة تاخد جزء من الدولة الاخرى تقوم بينهما حروب ومطاحنات حتى لو تفانوا جميعا يقول لك سيادة الدولة اي اعتداء اسمه اعتداء على سيادة الدولة مش لازم يكون الاعتداء من الارض لا لو طيارة حربية طيارة غد داخلت اجواء الدولة الاخرى بدون ما تستأذن أو تأخذ ترخيص أو تأخذ إذن أو الكلام ده ده يعتبر خرق للأجواء حتى المياه الإقليمية يسمى المياه الإقليمية خلاص ما عروف بقى أن كل دولة حدودها في المياه قد كده إذا أنت دخلت على طول يبقى خلاص دخلت الحما الدولة الثانية يبقى خلاص أنت بتعرض نفسك للعقوبة فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان اللي هو أوله الحلال وبين والحرام بين في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه إذن هنا قف لا يحل لك أن تتخطى إذا خطيت إذن دخلت في حمى الملك دخلت في حمى الملك إذن بتعتدي على سيادة المنطقة دي إذن ما بقي إلا العقوبة وإياك إذا تخطط قدمك هذا الحما أن تغتر بعدم التعجيل بالعقوبة آه هنا في, في الدنيا والكلام ده أول ما يخطي على طول ممكن يلاقي الصواريخ ويلاقي الطيارات ويلاقي القنابل ويلاقي كل حاجة فورا لا إن الله عز وجل لا يعجل كعجلة أحدكم يمهل العبد إذا رجع وتاب تاب عليه وذلك رحمته تبارك وتعالى كانت مئة جزء مئة جزء كما قال بعض العلماء إن الله عز وجل لم يستوفي غضبه في الدنيا لأنه لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب إنما يتم غضبه يوم القيامة فإذا تم غضبه فرقت الرسل وخافت على أنفسها والحديث الشفاعة الطويل الذي تعلمونه إن شاء الله عز وجل لما يصيب العباد كرب شديد يذهبون إلى الرسل ألا ترون ما نحن فيه اذهبوا إلى آدم يقول نفسي نفسي يذهبوا إلى نوع نفسي نفسي إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام حتى يصل الشوط في النهاية إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كل نبي يقول إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط ما غضبه قبل ذلك قط أي لم يستوفي غضبه كما قلت لو استوفى غضبه ما قبل توبة تائب لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه كتب في كتاب عنده إن رحمتي تغلب غضبي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فيوعى بقى وإنت بتخطي تغتر بأن ما فيش عقوبة عاجلة. لا إن الله يمهل ولا يهمل ممكن توغل في المخالفة تحب ترجع ما تعرفش خلاص يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ما الذي يحييهم إطاعة الأوامر الكف عن النواهي ده هذا هو, هو الذي يحييهم واعلموا أي إذا تخطيتم الحدود ولم تستفيدوا بما أنزلت على رسولي من الأوامر ومن النواهي اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إذا أوغل في المخالفة يجي توب لا يتاب عليه ليه حال الله عز وجل فرق الله عز وجل بينه وبين قلبه ملوش قلب مهما كلمته سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين خلاص ودى كأنك لا يعني لو نطق الجماد لنطق هذا الرجل أو هذا المستمع لا, لا يستفيد مطلقا يبقى إذن أمر الله عز وجل أن يستجيب المرء لله وللرسول ثم هدده إن هو أوغل في المخالفة أن يفرق بينه وبين قلبه يريد أن يتوب فلا يتاب عليه لأن العبد لا يتوب إلا إذا فتح الله له باب تواه كما قال الله عز وجل في حق الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إذا لم يتوب عليهم لا يسددون لتوبة وكما قالت على واصبر وما صبرك إلا بالله إن لم يصبرك ربك تبارك وتعالى ويربط على قلبك فإنك لا تستطيع أن تصبر فله الحمد في الأولى والآخرة وفي البدء والختام فإذا لما الرسول عز وجل يقول إن لكل ملك حمى إذن لازم تخلي بالك ولا تغتر كما قلت بأن الله عز وجل حليم لكن العبد إذا دخل في المخالفة ثم رجع مرة أخرى وتاب توبة النصوحة يتوب الله عز وجل عليه إذن التقوى أن تتجنب حمى الملك تخلش فيه أبدا وحمى الملك محمي بأشياء كثيرة برضو في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبة الصراط سوران آدي الطريق المستقيم هو ودي السوران آدي السور الأولاني ودي السور الثاني سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى أول الطريق على أول الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا ومن فوق الصراط داع يدعو إذا أراد العبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال له الداع الذي فوق الصراط إياك أن تفتحه فإنك إن فتحته ولجته أدي المثل الرسول, الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه لنا ثم فسره عليه الصلاة والسلام قال أما الصراط ده فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله وأما الأبواب فمحارم الله وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فهو كتاب الله وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم اللي النفس اللوامة اللي جواه لي إذن أنا أرجع للحديث الأبواب المفتحة دي محارم الله والعبد ماشي على الصراط الباب مفتوحه ممكن لو الباب مفتوح حد يقولي أنا والله ما خدتش بالي ودخلت كده ومعرفش القصة دي اتشد على الباب ستارة الرسول على السؤال قاله وعلى الأبوابي ستور مرخاه لما يكون على الباب المفتوح ستارة أنا هعد من غير ما شد الستارة على جنب طبعا هشدها إذن أنا لما شدتها عارف كويس جدا ان الستارة على الباب وعارف كويس جدا ان أنا فتحت الستارة عشان أدخل من الباب يبقى من دخل من الباب يعلم أنه حرام يعلم أنه حرام ده يبقى يبقى هذا الرجل إذا شد الستارة متعمد سواء متعمد بقى جحودا استحلالا متبع لهواه المهم أنه عدى طبعا حكمه كل واحد مختلف لكنه في الآخر إيه دخل حمى الملك ألا وإن حما الله محارمه فهو ابن الجوزي رحمة الله عليه يخاطبه يقول بالله عليك يا من رفعت بالتقوى تقوى الله واجتناب محارمه لا تبع العزة الذي أحرزته بذل المعاصي لأن أصحاب المعاصي على وشهم غبره تلاقي وشه مطفي وتلاقي مكروه لوحده كده برغم أنه ما عملش حاك لكن تلاقي قلبك كده يرفضه بخلاف أهل التقوى تلاقي محبوب وإن ما تكلمش وإن لم يسدي لك جميلا بل بالعكس أنت ممكن ساعة تميل عليه وتقول له أي خدمة مش عايزني أعمل لك حاجة انا والله بحبك في الله مثلا برغم أنه لا يربطه رابط المعصية ذل ذل في الدنيا وذل في الآخرة إنك من تدخل النار فقد أخزيته هو ده الخزي في الدنيا في هناك خزي عاجل الخزي العاجل ده انجفال قلوب الخلق عنه بالرغم أنه ما عملتش حاجة لدرجة أنه ممكن يجنن يعني يقول طب أنا عايز أفهم ليه أنا أحسنت إلى هذا وعض إيدي أحسنت لا هذا وعضي إيدي برضو أحسنت لا هذا وعضي إيدي أنا أعيز ليه طبعاً دي علامة استفهام تملأ الأفق ولكن لا جواب ليه لأنه ليس من أهل اليقظة عطر الكلام قولوا سنسل والله سبحانه وتعالى أسألوا أن يجعل ما قلته لكم زاداً إلى حسن المصير إليه وعتاداً إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل